موقع طريق التوبة الإسلامي يقدم لكم هذه المادة. كنت قبل أسبوع في أبها في محاضرة لي وحكى لي بعض الأخوة قالوا أن عندنا لقاءات مع الشباب متأخرة في الساعة الواحدة والثانية أو في الليل. فجاءهم أحد الدعاه الموفقين جزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء وتكلم فقام بعض الناس وجاءوا ببعض ما لديهم من المخدرات والمسكرات ثم يقول هذا اتصل علي الساعة ثلاثة تلت واحد يقول كلامه قسما بالله يقول أسمع كلامه ليس كلام يخرج من الشفاء بل كلامه كأنه ينبض مع نبضات قلبه قال أريد أن أقابلك الآن ماذا تريد إن شاء الله بكرة قال أريد أن أقابلك الآن يقول الساعة ثلاث وجاني الساعه ثلاث وثلث جاني وجاب معه كيس مليان حبوب مخدرات قال خذ هذه لا أريد أن أبيت وهي عندي الليلة وأنا إن شاء الله تائب لله عز وجل ولن أعود لهذا أبدا يقول فلما قدم لي قلت جزاك الله خير وبيض الله وجهك وأبشر بالخير يقول في وقت السحر أخذ يدعو. أن يقبلها الله سبحانه وتعالى ودعوت له يقول ثم راح وينام وقام الظهر وقبل أقدام والدته ووالده يقول مستغربين فلان يحبنا فلان ما ندري عنه ولا لقيناه قاعد ينافق علينا يقول كيف أخذ أوراق أمه اللي في المستشفى وانطلق من المكان اللي فيه الوادين إلى مستشفى عسيد ليصلح أوراق أمه وعدها أنه يدرها وأنه سيكون حولها وأنه يريد رضا الله سبحانه وتعالى يوم أن وصى الإنسان بوالديه وأخذ أوراقها وغير مواعيدها في المستشفى وهو راجع وكان الخط واحد رايح جاي ثم ينزل قدر الله سبحانه وتعالى الحديد بالحديد وحادث شنيع يقضي فيه ذاك الرجل أجله فبشر عباده الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله وأولئك هم اولو الألباب بعد هذه الأعمال الجليلة توبى في وقت السحر ودعاء في وقت السحر وصلاة الفجر في جماعة ثم بر الوالدين وقبل أقدامها ثم سعى يريد رضا والدته لأنه سيرضي بذلك رب العالمين سبحانه وتعالى غير المنكر سألت نفسي وسألت من حولي قلت سبحان الله لو أن الشيطان أقنعه كما أقنع أكثر الناس لو اقنع قال الله بكر سلمها لو أن الشيطان أقنعه بيومين زيادة أو قال له الأسبوع الجاي لو اقنع أنه ينقص حبه من هذه كيف ستكون النهاية لكن الله سبحانه وتعالى يختص برحمته من يشاء وهو أعلم بعباده منهم جل في علا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله بعبد خير عسله قال الصحابة ما معنى عسله يا رسول الله قال يجعل له عمل صالح بين يدي موته ثم يقبضه عليها لكن من مننا هذا الرجل سمع فاستجاب حضر مخاضرة غير كم حضرنا غيرنا سجد القلب فتغير هذا الإنسان أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقلب قلبي وقلوبكم لرضاه وأن يثبتنا حتى نلقاه سبحانه وتعالى سبحان من تعطف بالعز وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان من لا يمل سؤال السائلين ولا تختلف عليه حوائج الطالبين سبحانك ربنا المعافى من عافيت والمبتلى من ابتليت والحكم ما حكمت والقضاء ما قضيت سبحان من له الاخره والاولى وله الممات والمحيا واليه المنتهى والرجعا ربنا عليك توكلنا اليك انابنا اليك المصير ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم ان عفوك عن ذنوبنا وتجاوزك عن خطيئاتنا أطمعنا أن نسألك ما لا نستوجبه مما قصرنا فيه ندعوك آمنين ونسألك مستأنسين وإنك للمحسن إلينا وإنا للمسيئين إلى نفوسنا فيما بيننا وبينك تتودد إلينا بالنعم ونتبغض إليك بالمعاصي ولكن ثقتنا بك حملتنا على الجراءة عليك فعد بفضلك وإحسانك علينا إنك أنت التواب الرحيم موقع طريق التوبة التائب من الذنب كمن لا ذنبنا www.w.w.t توبة